أقطع وأشل أنه تكره إمامة مقطوع اليد والأشل يابس اليد أو الرجل الأشل سواء كان الشرل في الرجل أو في اليد والأقطع سواء كان, سواء كان القطع في الرجل أو اليد تكره انما هو لا يؤدي شرط الصلاه على على الاصل وانما يؤديه بحسب عذره هو نعم اريد اقطع اشل اعرابي لغيره وان اقرا وأعرابي لغيره وإن أقرأ ويكره أن يؤمن الأعرابي غيره وهو المهاجر أو المدني الحضري ولو كان الأعرابي أقرأ من الحضري أو المدني أو المهاجر والأصل في ذلك حديث جابر عند ابن ماجه وهو حديث قال فيه ابن حجر لأنه واهن قال جابر في الحديث الذي يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تأم امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا مؤمن والأقوى هو الاعتماد على أن الأعرابي الغالب فيه جهل كثير من أحكام الحضر وأوضاعه فلا يصلح تمام الصلاحية للإمامة أن الإمام ينبغي أن يكون قادرا على استدراك ما يحصل له من الخلد معرفة الواقع مهمة في ذلك يعني ما هو المقصود بالأعراب الحيث؟ الأعراب المقصود به غير المدني اهل لبؤ أهل بدو يعني يسكنون الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ لأن القراء عند مالك و أبي حنيفة كختلفوا عن الفقيه، فقد يكون الإنسان قارئ عن القرآن لكنه غير فقيه. قد يكون شخلاً و يعني أحياناً بعضهم في في أكثر من مدينة عنده وزاوية و عند وعاء. بني كثير من الطلاب. هذا الشيخ الجليل الذي جاء إلى المدينة. قلنا لا تأم. لا لا هو قال هنا وإن كان أقرأ ولم ي ولم يقول وإن كان أفقه ولم يقول وإن كان أفقه ما إذا كان أفقه يأم إذا كان علماء يأم لكن قال وإن كان أقرأ فقط لو لا. خليفو قارئين ولكن هو ولكنهم غير فقيه ثم إن الشيوخ الذين تتحدث عن عنهم هؤلاء يحكمون حكم أهل المدينة وليسوا بذلك وليسوا بذلك <تصفيق> ذو no. ثلث وقروح وذو ثلث وقروح أكمل قروح لصحيح لصحيح وذو ثلث وقروح لصحيح ذو صاحب الثلث وهو الذي أصبحت ولياذ بالله فيه دوات التحكم التي أعطاه الله تباك وتعالى اصلا لا التحكم في البول والغائط اختلت فصار لا يتحكم فيهما هذا صاحب السلس أو في الريح قد يكون السلس في البول وقد يكون في الغائط وقد يكون في الريح فهذا الذي لا يتحكم في هذه الأشياء التي تصدر منه تخرج بطريقة لا إرادية هذا معلور وعذره لا يتجاوزه فهو لا ينقض عليه السلس لكن عذره لا يتجاوزه فيجوز له أن يأمم ذه فليجهوز له أن يأمم ذه لكن, لكن يقرأ له أن يأمم صحيح لأنه معلور بعذر النمع لعربه الصحيح و و و والقروح كذلك وصاحب القروح لأنه أيضا لا يستطيع أن يؤدي الطهارة على الوجه الأصلي فهو يؤم مثله ويكره أن يؤم الصحيح وإمامة من يكره وإمامة من يكره كذلك تكره إمامة من يكره الناس الإمام إذا كرهه جل جماعة المسجد فيكره له أن يأمه كذلك إذا كرهه أهل الفضل ولو كانوا قلة قل يكره له أن يأمه بل بعض العلماء قال بالمنع لراهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه بعض أصحاب السنة من أمنا قوما وهم له كارهون فقد خان الله ورسوله وفي رواية لعن الله من أما قوما وهم له كارهم وهذا يقتضي الحرمة في قولان قول بالكراهة وقول بالحرمة ومحله عند من فصل من العلماء قالوا بالتفصيل قالوا إذا كانت الكراهة لامر ديني فلا يجهز له أن يوم وإذا كانت الكراهة لحظ تنوي فلا حرج في إنامته وأغلب الكراهة شعر في نعيزني هو <تركت> <تركت> <يعني> وترتب خصي وترتب خصي كون الخصي يصبح إناما راتبا ورتب خليفة المسلمين وترتب الجماعة هذا يكره والخاصي هو مقطوع الخصيتين أو قيل أيضا إذا قطع الذكر يسمى خاصيا ولكن الصحيح أنه مقطوع الخصيتين وكذلك مردودهما والرضوهما يسمى وجاء تكره كذلك لأنه ناقص الذكوات والمرأة اين أنها لا ترون ولن ابو مابون مابوني ولن ابونا ابوني هو الذي يتكسر ويتشبه احيانا بالنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ايصاحي موسى قال لعن الله المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فعلى الرجل الذي يظهر بعض أوصال النساء يحاكيهن أو يشتهي الفاحشة وإن لم يفعلها فإن فعلها فهو من أفسق الساق لا تجوز إمامته. ولكن إذا لم يفعلها وكان من من يشتها علم من ذلك تكره إمامتهم. واغلف واضلف الاغلف الذي لم يختتن لم تجري عليه سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الاختتان فهو اغلف فهذا تكره إمامته لانه مخلل بالسنه مخلل بالسنة مبتدع في هذا الجانب وولد الزنا وولد زنا وولد زنا لأن الإمام يتخير لها الإمامة يتخير لها فإمتكم شفعاؤكم فاختاروا من تشفعونه فيكم ثم إن الامام ايضا محل أنظار الناس ومحل الاقتداء فإذا أتي بشخص ليس محل الاقتداء عند الناس وهو محل نوار ساقط فهو محل نوار ساقط فهذا ينثر الناس من الصلاة والناس ينضيع يرغب به صلاة الجماعة إذا عرّتبت ابتلهم أو عرّتبت لهم ولد زين اللي أمه فربنا نستعين بذلك من الجماعة ولدي زينا ومجهود حال ومجهود حال كذلك مجهود حال هذا كله ما زال يتكلم عن الإمام الراتي ومجهود حال كذلك مجهود حال الذي لا يعلم حاله قد الناس لا يعلمون حاله قد يتبين بعد حين بأنه من أصل خسيس أو أنه ودوزي أو أنه سارق أو أنه أنه فاسق فاسق لا يرخ لأنه إنما تعلم عدالته الله رفقاً وقد يكون فاسقاً على الحقيقة فلا يرتبوا لا يرتبوا لا يكره ترتيبه للإيمان هذا إذا أُولِم إذا إذا أُولِم مشهور الحال و هو ما ما هو إذا كان مشؤل حاله فإذا علم حاله وصل وكان عدلا فلا إشكاله وترتب مم مم طبعا إنه أنه لا إشكال فيه ترتيب وما سبق شئ وترتبه خصين ومأبوني أغلف هل معلوم لا الحنا إنما أنت أنت لا لا يمكن الحكم على الشيء ثرنا تصوره أنت لا يمكن أن تمنع إنسانا من الامامات الا إذا جزمت بان فيه مانعا بان فيهمان يعني ولا لا ينبغي ان تحكم بكراهيه الإمامة على الامامات له اذا إلا جزمت بان فيه هذا ها ها السبب الذي به كرهت له, كرهت له الامام و عبد بفو و عبد في الفروض في الإمامة وما في الجمعة فلا يؤم أصلا وفي الفريضة يؤم ولكن ترتيبه ترتيبه يكره ونسألت فيها خلاف بين العلماء شماع من العلماء ترى لا كراها وهم جمهور العلماء ومالك وشماع من العلماء يرون الكراها والصحيح على كراها على كراها لأن العبودية لا تحط من قدر العبد عند الله بل إن العبد الصالح في حال صحيح المسلم العبد الصالح إذا كان طاعا لسيده له إسرام له إسرام كل كتابي الذي, الذي كان الذي كانوا من النبي موسى مثلنا وإسحاق نعم النبي محمد النبي صلى الله عليه وسلم له إسرام نعم، وعقل بفضل مفهومه في النهشة هنا. مفهوم الجمعة، مفهومه أن الجمعة يمنع فيها بثرب، من من ذرائض من من الخمس، و, و أنه هو هنا قال كراه فقط، لكن جمعة جمعة لا يأم فيها، وهنا عندما قال بثرب مفهومه. مفهومه لا نزل كما قلت لكن باطنا ذكرت ان الجمعه لا امم فيها لكن هو فرض مفهومه نزله مفهومه الجمعه عليه الجمعه بين الاسراتين بين الأساطين و و و وتكره صلاه وتكره صلاة بين الاسراتين صلاة بين الأساطين تكره وقد تبت في ذلك أثار عن الصحابة رضوان الله عليه نعم ووووالحكمة في ذلك الله وهي أن الأساطين تقطع الصفوف الصف أما النبي صلى الله عليه وسلم برصه قال في حديث أنس عند عند النساء وغيره صححه ابن حبان قال رص صفوفه قاربوا بينكم وحاذوب بين الملائك حاذوب الأنقح حاذوب الأنقح حاذوب الأنقح فعاصفه مطلوب صلاة بين الأساقين أو أمام الإمام بلا ضرورة أو أمام الإمام كذلك الصلا فصلاة بين أمام الإمام وبين الأساقين بلا ضرورة أما إذا دعت الضرورة إلى الصلاة بين الأساطين فلا كره وكذلك أمام الإمام تكره الصلاة إلا إذا دعت الضرورة إليها والصلاة أمام الإمام فيها مذهب مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة أننا صلى أمام الإمام تبطل صلاته تبطل صلاته ومله مالك في رواية عنه هو إسحاق وأبو ثو هو تكرهها مطلقا وفي رواية أخرى هي رواية هذه الرواية المقاصد عنه وهي رواية عن عن إسحاق وهي رواية عن عن أبي ثو أنها إنما تكره إذا لن تكون ضرورة فإذا كانت للضرورة فلا كراها إذا المذاهب لا وأقوى المذاهب هو هذا مذهب مالك في هذه القضية أنها تكره إلا للضرورة أنها تكره إلا للضرورة والذين قالوا بالمنع إنما اعتمدوا ظاهرة حديثة بحرارة عند الشيخين إنما جو إلى الإمام ليؤتم به، إنما جو إلى الإمام به. ولكن من القواعد المقررة أن الضرورة تبيح المحضور. نعم. أمام الإمام بلا ضرورة واقتداء من أسفل السفينة بمن أعلىها. واقتداء من أسفل السفينة بمن؟ عليها. لمن عليها. لمن عليها. كذلك إذا كان الركاب في البحر يركبون سجينة وكانت تتأله من طابقين. من كانت تتأله من دو من, دو من دورين من دورين. و. الذين هم أسفل السفينة، يعني في في في في في الدور الأسفل، يُقرأ لهم أن يقتدوا بإمامة في الدور الأعلى. يُقرأ لهم. والأسر في ذلك لأن الإمامة لا ينبغي أن يكون في مكان أرفع من المؤمن في حديث عند الترمذي قال لا يؤمن الرجل قوما وهو أرفع منه وهو في مكان أرفع منه وفي مكان, مكان أرفع منه والمسألة مع ذلك اختلف فيها العلماء مذهب قائفة من العلماء أنهم يمنع أن يؤم الإمام المؤمومين في مكان أرضع من المؤمومين والمذهب الثاني أن ذلك يكره والمذهب الراء الثالث أنه أن اليسير منهم لا كراهة فيه والكثير يقره والمذهب الرابع أنه إذا كان للتعليم لا يقره وهو مذهب الشافعي واحتج فيه بحديث الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سيد بن الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس على الممبر صلى على الممبر بالناس ليعلمهم فأخذ الشافع بغاية الحديث وأقوى المذهب أن الإمام إلا كان إلا وقع وقف في مكان المصطفى أن يعلم الناس الصلاة حتى يروه يتمكنوا من رأيته ويتعلمون الصلاة لا حرج في ذلك وإلا لا يكرهه لأنه, لأنه ربما يسري به الكبر إلى قلب الإيمان كأبي قبيس كأبي قبيس كذلك من كان بعيدا من الإيمان لا لا يقاوله أن يأمه أن يأتم به لأنه لا يتمكن من متابعته ومستدل ذلك بعبق قبيس بق وبيس جبل ويقع إلى الجهة ما بين الركن اليماني وركن الحجر من نصف البيت الجهة, الجهة التي يحدها الركن اليماني وركن الحجر يقع فيها جبل فمن كان عليه لا يتمكن من أن يصلي مع إمام في في, في مسجد الحرام، ضرب بهذا. هذا كان إمامه. الناس الحين نعم. إذا كانت التلسع بلغت إلى الجبلي أصبح بعج سامن المسيح وصلاة رجل بين النساء وبالعكس كذلك تكره صلاة رجل بين النساء معنى أن يصفى الرجل بين النساء أو تصفى المرأة بين الرجال هذا يقرأ والمسألة فيها مذاهب بالنسبة لي. أبو ابن سفيان أبي حنيفة قال أن الرجل إذا صلى بين النساء أو الرجال إذا صلت بينهم رأ تبطل صلاته الرجال دون النساء ولهادوية يرى أن أن الرجل إذا صلى في صف النساء صلّت النساء في صف الرجال فالصف الذي فيه الرجال والنساء تبطل صلاته وتبطل صلاته الصف الموالي له من الرجال ومالك يرى الكراهة نعم يرى الكراهة في مسألة الجبل يعني يجوز مثلا أن تصليه مع الإمام نعم عند الملك عند عند الملك جوز جوز وللمراعي ووبلول الرجل المريض مثلا مثلًا لا يسقى رأيه بأي مس أن يصلي في دارهما وهما يسمعان الإمام ويصليان بصلاته أو يغيانه ويصليان بصلاته أو يسمعان المسمّن. وإمامة في مسجد رداء وإمامة كذلك تقرأ للإمام أن يأم الناس في المسجد بلا رداء. والرداء هو الذي يجعل على كتفه ولو كان عليهما شيء قبل ذلك لكن الرداء وما يجعل على الرقبة والكتفه وثوبا جعلوا على الرقبة والكتفين، وتنفله بمحرابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان, كان يجعله كان يصلي بالغداء أحيانا وتنفله بمحرابه كذلك تنفل الإمام بالمحراب يقرأ يقرأ ربما خشيت أن يظن الداخل وأنه يفترض أنه مفترض فيصلي به وصلاة المفترض بمتنفل عند مالك باطلة وربما لأنه يطلب منه أن يتنفل في غير المكان الذي صلى فيه الفريضة كما يطلب من سائل المصلي على وجه النذب أن يتنفلوا في غير مصلياتهم لفرض، من وإعادة جماعة بعد الراتب، جماعة بعد الراتب. كذلك تكره إعادة الجماعة, إعادة الجماعة أن تصلّى جماعة أخرى بعد الراتب. أن... فإذا صلى الراتب في المسجد مع جماعة بل ولو صلى وحده فإذا جاء أفراد آخر... آخرون لا يصلون جماعة في المسجد بل يندب لهم أن يخرجوا ويصلوا جماعة و... آ... والمسألة فيها هذا في مذهب مالك في هذه القضية والمله بالس ووعمدته على على بعض الآثار التي نقلت عن بعض الصحاب والمله الثاني هو أنه يجوز ذلك ويشهد له الصحيح حديث الصحيح الذي أخرجه بعض أصحاب السنة وأخرجه أخرجه ابن تيمية في منتقى الأخباء وفيه أن أن رجلا جاء متأخرا بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفريضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق عليه صلى معه رجل اخر فهذا الحديث القوي في المسألة ثم فيه حديث انس عند البخاري ايضا حديث موقوف على انس هو حديث صحيح عند البخاري ايضا في جواز ذلك وفي فالصحيح انه يجوز نعم وإعادة جماعه بعد غاتي وإن أذن وإن أذن قال هنا أنه تكره إعادة الجماعة وإن أذن الإيمان وعلى اعتبار أن الكراهه هذا رد على من قال بأن الكراهه السبب فيها ما خافت الطعن في الإمام خافت أن يقول أن يقال هذه جماعة تطعن في الإمام فهي تتحرى أن ينتهي الإمام من الصلاة فتأتي وتصلي جماعة هذا رد على ذلك القول وعلى كل هذا القول ليس هو ليس هو القول القوي وفي الأقل يقول هذا الداخل المشافنين نعم على كل عنده مال، ولو كانوا مسافرين يكره عنده أن يجمعوا في المسجد، فيندبوا أن يخرجوا ويجمعوا خارج المسجد. ولكن هذا المذهب قلنا إنه ليس هو المذهب الأقوى، مم. فالأقوى أنه يجوز نعم. صحيح. نعم. وله الجمع ان جمع غيره قبله وله أي الإمام الراتب إذا جاء الناس إلى المسجد قبله وصلوا قبله وجاء هو في الوقت فله أن يجمع مثلا هو ليس كغيره فله أن يصلي وتصلي معه جماعة فلا يكره له ذلك لا يكره له ذلك نعم وله الجمع ان جمع غيره قبله إلا مؤخر كثيرا إلا, إلا مؤخر كثيرا إذا أخر, أخر كثيرا ليس له الجنب إذا تأخر كثيرا أو أذن لمن ينوب عنه في الصلاة فناد عنه أحدا وصلاب الناس ليس له الجنب إذا أذن لأحد أن يصلي وصلاب الناس أو تأخر هو كثيرا لحيث لم يأتي في الوقت مناسب للصلاة فلا فليس له جمو وإنما إذا أراد أن يجمع يخرج كسائر الناس ويجمع خارج المسجد أو يصل ليهذة داخل المسجد وخرجوا وعنها يندبوا للجماعة التي أتت بعد صلاة الراتبة أن تخرج وخرجوا يعني يندبوا لهم أن يخرجوا يندبوا لهم قبلها إنما يؤخر كثيراً وخرجوا. وخرجوا أي الجماعة. لاك الضمير عائد على الجماعة التي جاءت بعد صلاة الراتب، قال إنهم بلوا فضل الجماعة. لاك وخرجوا. وخرجوا أي الجماعة التي أتت بعد صلاة الراتب لتصلي في المسجد تندب لها أن تخرج حتى تحصي فضل الجماعة. لأنهم إذا صلوا داخل المسجد يصلون أفزاده نعم وله جمع المراد بجماعة ما شاء الله لو جاء خيره نعم أي صليه بجماعة أخرى ليس جمع صلاة لا لا ولكن ذلك من خارج دا له الجمع من خارج لكن المراد هنا بجمع معناها أن يؤم جماعة أخرى لكن بالنسبة لجمع له لهو إذا حصل س حصل سببه. إلا بالمساجد الثلاثة فينصلون بها افلاذا ان دخلوها. إلا بالمساجد الثلاثة إذا دخلوا المساجد الثلاثة له حصل حصل سببه. إلا بالمساجد الثلاثة بها إن دخلوها. إلا بمساجد الثلاثه إذا دخلوا المساجد الثلاثه التي هي المسجد الأقصى والمسجد النبوي والمسجد الحرام هذه المساجد إذا دخلها الإنسان بعد صلاة الإمام الراتب تدخلتها جماعة بعد صلاة الإمام الراتب لا يخرجون لفضل الجماعة وإن لا يندب لهم الخروج لفاضل الجماعة بل يندب لهم أن يصلوا أثلال لأن الصلاة الفذ في, في, في المسجد الأقصى بخمس مائة صلاة بينما صلاة الجماعة بسبعة وعشرين درجة وصلاة الفذ بالمسجد النبوي بألف صلاة وصلاه صلاة الجماعة بسبعة وعشرين درجة وصلاه الفذ بالمسجد المسجد الحرام بمائة ألف صلاة وصلاه الفذ الفضي وعشرين درجة إذن لا يخرج. لأنهم إذا خرجوا يفوتهم الفضل الأكبر وقتل كبرو كبروسي بمسبين ويجوزوا وووكرها وووكرها قتروا كبروسي قال مبزع ما قال ما ما ما قال أقلاري إلا بالمساجد الثلاثة الثلاثه فيصلون بها افذاذا ان دخلوها وقتل كبرغوث بمسجد وفيها وفي اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا قتل كبرغوذ بالمسجد يكره, يكره قتلو كبرغوذ بالمسجد كبرغوذ معناها ما يشبه الغغوذ من الحشرات التي تكون في المسجد إذا عرض الإنسان أن يقتلها أن يقتلها خارج المسجد إذا كانت من الحشرات التي لا تؤذي مثلاً إذا وها خفيفاً أما إذا كان هذه عقب أو حية فإنها تقتل دونكرا، ها دونكرا تقتل دونكرا في المسجد نعم ووووفيها الشيخ في المسجد يعني إذا كانت عقب قتل يعني وشم صلته يقتلها ودخل الصلاة أو دخل الصلاة. يجوز له داخل صلاة، فإذا لم يعرف ألم كثيرا تبطل به الصلاة يتابع الصلاة. وفيها يجوز طرحها خارجه وفيها في المدونة يجوز طرح ماك البغوث لنت القمر ونحوها خارج المسجد حجتاً بدون أن تقتل. واستشكل استشكل لأن مشكلة لأن لأن طرح إذا كانت, كانت قاملة على سبيل المثال لو طرحها خارج معناها لم يقتلها والقمل ينبغي أن يقتل وهو لا يمكن أن يقتلها وهو في الصلاة مثلا لأن القمل من ذوات الدماء فإن ينجس إذا قتلها سيتنجس وتتنجس بها أصابعه ولكن ينبغي أن, أن إذا وجد شيئا كقطعة من الكلنكس يقتلها تبقى داخل القطعة أو قطعة القماش يقتلها فيها وتبقى داخل قطعة القماش حتى يتهي من الصلاة ويرمي بها الشيخ لك وقتله كمرغوث من المسجد هذا خاص بالمسجد ولا خارج المسجد بعد او خارج المسجد يجوز قتل المرجوث لا خارج المسجد يجوز لا كرهت يعني هو الكره اذا اذا كانت وفيه طرح المسجد وفيه يجوز الطرح وخارج اذا هو خارج المسجد يقتل هذه اي ما لا لا لكن, لكن الطرح الطرح يمكن أن يكون بدون أن يخرج المسجد لأن يمكن أن يرميها وفي أن يزوط طرفها هو استشكله وجاز اقتداء بأعماء مخالف في الفروات وجاز اقتداء بأعماء جاز أن يقتدي الإنسان بأعماء أي أن يكون الإمام أعماء لأنه ثبت في حديث أنس رضي الله عنه صحيح ابن حبان وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم على المدينه مرتين يصلي بالناس وهو اعمى نعم ومخالف في الفروع مخالف في الفروع وهذا السبب في ذكره ان, أن, أن, أن المذاهب الفقهيه مر اهلها بمرحله من التعصب حتى اصبحت المذاهب في اذهانهم ديانات وهي المذاهب عباره عن طرق لفهم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم و كان لا ينفع يعني يبوظ عليه لأنه لا يحتاج أصلا خالصا في الفروع نعم وما له مخافة أن يتوهم الناس مخافة أن يتوهم الناس أهل على هو السبب كما قلت لك السبب هو رسوخه رسوخه ال رسوخه الفوارق بين المذاهب والانتماء الشديد ل لكل واحد منها على حدة بل تعصب وأحيانا فؤدى ذلك إلى أن يخطر بالبالي تخطر بالبالي من هذه الخراب. ويا أخواني. ااا يخطر كثيرا حين نحن نجي تسألون يقول. نعم. كيف صلي واحد شيء؟ نعم. ب ب ب بعض الفقهاء بعض الفقهاء طرحوا مسألة. هل يجوز أن يتذوّش الشافعي الحنفي؟ نعم. هو سيخنوا ذكر قبل يقول وأعده بوقتين في كحاملي. يعني هذا يه. فمن باب أحرار؟ إنه لا, لا. أن المخالف إذا كان شافعيًا أو كان حنبليًا أو كان حنفيًا أو أزاعيًا أو ظاهريًا فلا فرق بينه وبين المخالف. ما. كل منهما مسلم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومخالفين في الفروع والألكن. والألكن كذلك الألكن الذي لا يستطيع نطق بعض الحروف يعني هو لم يقصر في تعلم القرآن ولا في الأداء وإنما عنده بعض الحروف التي لا يمكنه جهازه الصوتي من النطق بها أو يبدل بعض الحروف ببعض كان يبدل اللام بالراعي، أو يبدل العين بالقافي أو عنده بعض الحروف لا يستطيع نطقها لا يستطيع نطقها فهذا يجوز لا كراهة في إمامته لا كره تجي إمامته إذا لم ي إذا... إذا إذا لم يكن هناك أحق منه بالإمامته إذا لم يكن هناك أحق منه بالإمام. نعم. والك ن ومحدودين. ومحدودين. كذلك الإنسان الذي حد مثلا سرق ثم نضاع. وحد قطعت يده وذلك كأنص عليه لكن مثلا لو أنه زنا وجلد لكن تاب زناه غير محصن وجلد وتاب بعد ذلك وحسن توبته فتكره مع ذلك إمامته لأنها تذكر الناس بفرده أنا أقول جائزها. لا لا لا أقول لك الجائز لاك لاك ما هو مثل الملك نعم ملك عنده أنه أنه تجوزه وهو صحيح وهو مثل جامع صحيح. والحدودين وإني وإني كذلك الأنين الذي لا يستطيع أن يأتي أهله لأن قضيبه لا انتصب. هذا كذلك تجوز إمامته بلا قراء ومجزم إلا أي الشدق فليونح ومجزم إلا كان جرامه ليس من النوع المعد فتجوزك تجوز إمامته كذلك لأنها لأن هؤلاء كلهم الأصل الأصل في أن من استوفى شروط الإمامة تجوز إمامته إلا إذا وجدنا دليلا ينقل عن ذلك الأصل وهؤلاء لم نجد فيهم دليلا نعقل على الأصل يعني إذا كان أمين مجدًا إلا يعني إذا, إذا كان أمين خفيفًا نعم إذا اجتد بأن لم يكن خفيفًا بأن كان معديا لأنه أنواع في نوع ليس معديًا او قد تكون يعني اذا اشتد تصبح رائحة ومجرد تصبح فيه رائحه او يصبح, أو يصبح فيه ندى فهو حينئذ غير هذا الجاف لا أي لا عن المسجد الضائق نعم. مالونا؟ عن المفسد وليس عن الإمام. وليس عن الإمام فقط، عن عن المفسد كذلك. والصبي بمسليه. والصبي بمسليه وإجابة إمامه والصبي بمسليه بالإجماع. نعم. نعم. وعدم إلصاق ما على يمين الإمام أو يساره بمن حلوة. وعدم إلصاق من على يمين الإمام أو على حلوة. من حلوة. كون الـ الـ الإمام يصلي وهو بين يصلي بشخصين ويكون بينهما أو كون كون لدين خلف الإمام لا يترعى في الصف وَإِنَّمَا يراعيان ان الْإِمَامَةَ وسقهما هذا يجوز وهذا مراعاه لمذهب مراعاةً لمذهب بن مسعود وهو مذهب اصحاب الراي ان الإمامة ابن مسعود كما في صحيح مسلم صلى بالأسود وعلقمه ووقف بينهما وقال صنعت بكما ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن مذهب جماهير العلماء وهو الصحيح أن الإمام إذا صلى باثنين إذا صلى ومراءه مأمومان فإنه فانهما يقهان خلفه ولا يقهان عن يمينه ويساره لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أن يتقدمنا أحدنا هو نعم وهو منها بجمهور العلماء وعدم إصاق ما على يمين الإمام أو يساره من حذوه وصلاة منفرد خفصه نعم وصلاة منفرد خفصه وعدم إصراق وعدم إصراق ما على يمين الإمام أو يساره بمن حذوة والصلاة المفرد خفصا كان وجود وجود فرجة بين كذلك عدم إصراق ما على يس يمين الإمام بمن على يساره وما على يساره بمن حذوة معناها هذا اللي خارج الإمام من الناس إذا لم يستصق به من على اليسار أو من على اليمين فهذا فهذا لا كرهته في عند عند عند عند مالك نعم على هذا القول الصلاة من فريد خلف الصف وصلاة المنفرد خلف الصف ايضا لا كراهه فيها عند الإمام مالك وهذان الأمران اللي هما الأمر الأول أن يكون هناك عدم تراص بين الصف من خلف الإمام وعن يمينه وعن يساره وصلاة المنفرد خلف الصف ما حاله إذا دعت إليه حاجة؟ أما إذا لم تدع إليه حاجة فهو مكره. وش وعدم إلصاق ما على يمين الإمام أو يسرين من حدوة؟ <تصفيق> عدم إلصاق. عدم إلصاق ما على يمين الإمام أو يسرين من حدوة. <تصفيق> عندما يساق ما على يمين ليمامي ما على يمين ليمامي أو على يساره من حلوه من حلوه معناها أن تكون هناك أن يكون هناك فارق بسيط بين الذين الذين أه... حلو الإمام والذين عن يمينه والذين عن يساره ثم المنفرد خلف الصف أه... فيه مذهب مذهب أحمد وهو المشهور وإسحاق أنه إذا أصل للمنفرد خلف الصف بدأ الصلاة خلف الصف ثم ركع مع الإمام قال صلاته صحيح فإذا لم يركع مع الإمام فصلاته غير صحيح معنى إذا لم يدخل الصف قبل ركوع الإمام إذا وقف خلف الصف ابتدأ الوقوف خلف الصف ولكنه دخل الصف قبل ان يركع علينا فصلاته صفا او احد او اثنان وقع صفا اه اه دخل الصف سواء ان سواء ان دخله بان ازاد الناس وكونوا معه صفا او وجد فرشة في الصف امامه المذهب الثاني ان صلاة المنفرد تقال الصف باطلتهم رسوم. وهذا المذهب البتليجي الى هذه الليجنه علماء احتجوا بحديثه وعارفه ابن عبده عند ابن حبان عند ابن حبان والحاكم وأحمد او واحدين عند عند عند لا عند عند ابن عند ابن حبان بعد. عند ابن حبان وأحمد حكم دابا وحكم عندما يحمدون هذا الحديث رأى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً رجلاً يصلي خلف الصفي فأمره أن يعيد صلاته. نزد الثالث أن صلاة المفرد خلف الصف صحيحته. وإنما يكره ان ينذرد إذا كانت هناك فرجه في الصف ووقف اختيارا دون الصف ولم يسد الهرج استدلوا بحديث أبي بكر عند البخاري أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع قبل الصف فعندما ركع قبل الصف وصلى تقدم بعد ذلك إلى الصف وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الصلاة وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود وهذا المذهب هو المذهب نعم ولا يجذب أحدا ولا يجلب أحدا المفرد خلف الصف اختلف العلماء انسان لم يجد مذلك فرشة في الصف ووقف خلف الصف قال الشافعي يجيب أحدا إليه يقف والأصل في ذلك عنده حديث الطبراني هل اشترفت أحدا فكنها الحديث ضعيف والمذهب الثاني أنه يكره له أن يجر أحدا إليه وهذا هو مذهب مالك وأحمد وجماعان العلماء والمذهب الثالث أنه يمنع أن يجر أحدا إليه وهذا مذهب القبري والبوويط من الشافعية ماذا جماع من وهو منهم. وهو خطأ منهم خطأ خطأ منه. من الذي جر ومن الذي انجر من الذي جر خطأ من الذي انجر من الذي انجر. وخطأ من الذي قام بجرد بجر يعني ملاذا إذا جذبه ويبقى في مثنه نعم لا يت... لا, ي... لا يستجيب له لا. يكره له أن يستجيب له وإسراع لها بلا خبب كذلك يجوز إسراع لها بلا خبب فعناها يجوز أن ينشط الإنسان إلى الصلاة، لكن لا يجوز أن يخبى إليها. في حديث أبي هريرة عند الشياخين إذا سمت إذا سمت من إقامتة فااا إذا سمت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمو وهذا هو مذهب جماهير العلماء وبعض العلماء قالوا بل من ذو الإسراء لعلومة الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخلاء، سارعوا إلى ناقلات من ربكم نعم. من ما لخبل الشيخ؟ من الس ضرب من السير أقوى من المشي. من المشي. نعم. وقسو عقرب أو فأرين في مسجد. ااا وهو الذي يفعلوه ااا بين في بين العمودين الأخطرين الآن في في الصفار والما و الأقوى الهنوي. نعم وقتل عقرب او فأر بمسجد. وقتل, وقتل, فأل وقتل عقرب بمسجد. ويجوز كذلك قتل عقرب وفار بالمسجد لأن حديث حديث الشيخان حديث سيخانه ذوات أبي هراءت ينص على جواز قتل الأقرب والحية في الصلاة و إذا كان الجوز في الصلاة للأطل في الصلاة أن تكون في المسجد نعم الحضار الصبي به لا يعبث ويقف إذا نهي نعم الجوز كذلك حضار الصبي إلى المسجد لا يعبث ويكفوا إذا نهيه لا يعبث في الأصل ليس لا يعبث كثيرا في الأصل ثم إذا طرأ عليه العبث ونهيه يكف مقصود الصبي هنا الصبي الطفل الصغير حتى لو كان دون الصبي حتى لو حتى لو كان لا يعقل قربته لكن هذا الصغير لكن بعض الأطفال يا نهيه يكف لكن شغلة هو الحين مثلاً في بعض الأغفال صغار. وماذا قال؟ وإحضار صبي به. مم. لا يعبث. لا يعبث ويكوف يا نهيه. أنا على فيها أنه الناس الله الأغفال طبعاً تختلف، منهم العباد ونهم الهادي ومنهم المتوسط ومنهم السمع ومنهم الدليل على الصعام ومنهم بمنقادر أمر والده ومنه من المشاجر نعم بأولى جدا حتى تكرم بعضهم لا لا No. نعم كله تلك الأوصال لا يؤتى بأهل هذا المسجد به ينحصب وبسق به ينحصب ويجوز البصق بالمسجد للحاجة أنه يصلي لا كان مسجد محصدا أنا ليس فإن كان الإنسان يصلي وليس عنده ما فيه، فيجوز له أن يبصق في المسجد المحصب وتدفن بعد ذلك يدفن الوساق لأن الحديث شيخين أن الوساق في المسجد خطيئة وكفاة هادفنا ان الحصبه او تحت حصيره تحت حصيره واذا كان فيه حصير لكنه محصب مع ذلك إذا كان مروشا لا يثق فيه اتفاقا لكن إذا كان عليه الحصبه وعليها حصير يكشف طرف الحصيره فيثق إذا عليه ذلك الا اذا انكم محصبا الليل لا يوجد. لا أنا لا تختم ثم قدمه ثم يمينه. ثم قدمه هذا عطف على متوهم. كان متوهم أنه قال ثم يساره ثم قدمه. زم يساره زم تحت قدمه. أول أو لا لا لا لا لا لا في في الحصبة في المسجد، تحت حصيره, ثم؟, تحت حصيره. ثم؟, ثم قدمه ثم قدمه، أيوة العيساء. وقال تحت, تحت حصيره، ثم قدمه ثم يمينه ثم قدمه ثم, يمينه. ثم قدمه. معناها الأيثع إينا. الأيثع مما يمينه مم. ثم أمامه مما أمامه يعني إذا كان مثلا إذا بصق عن يساره سيؤذي من عن يساره يكون تحت رجله تحت قدمه فإذا كان ذلك أيضا يؤذي من على يساره يجعله عن يمينه إذا كان ليس عن يمينه أحد ثم تحت قدمه الأيمى ثم أمامه وإذا كله محله يحصب أو إذا كان يدفل في ذوب يتعلق به هو إذا كان يدفل في ذوب يتعلق به هو لكن هذا الثوب يلامس يلامس المأمومين فإنه يا يا يا يقوم بهذه البراحة. في تفر مثلًا في تفر عين ساريه مثلاً يؤذي من عين يساره في الثوب الذي عين يساره في الثوب الذي الذي منه طرف مثلاً يلامس من عين من عين ساريه ينتقل إلى تحت ر تحت قدميه. فإذا كان ذلك أيضًا يؤذي من خلفه ينتقل إلى اليمين. فإذا كان ذلك يؤذي أيضًا من عن يمينه. ينتقل إلى تحت قدمي يميني فإذا كان ذلك أيضا من خلفه ينتقل إلى الأمام نعم وخروج متجالة لإبن السقائي وخروج متجالة لإبن السقائي وكذلك يجوز خروج متجال المتجال هي المرأة التي لا عرض لها في الرجال ولا